بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكر أما من تغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكك وأمَّا من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا تذكره فمن شاء ذكره 115. في صحف مكرمة 116. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خَلَقَهُ فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمر فاليوم يُزِل الإنسان إلى طعامه أن صبنا الماء صب ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا مساعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا فإذا جاءت يَوْمَ 115. يوم يفر المرء من أخيه 116. وأمه وأبيه 117. وصاحبته وبنيه 118. منهم يومئذ شأنه